وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن هذه الكلمة جاءت في كتاب الله في ثلاثمائة وعشرة آيات جاءت بالإفراد في مائة وعشرين آية قرآنية كريمة وجاءت بالجمع معرفة وغير معرفة في مائة وتسعين آية قرآنية كريمة السماوات أو سماوات والسماء من أعظم دلالات طلاقة القدره الإلهية ولذلك يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى في مقامات كثيرة من كتابه العزيز على ألوخيته وربوبيته ووحدانيته المطلقة فوق كافة خلقه وطلاقة قدرته في إبداع بناء هذا الكون ومن أهم ما فيه وأعظم ما فيه السماء والسماء في اللغة كل ما عليك فأضلك والسماء في الناحية الشرعية كل ما سوى الأرض والعلاقة بين الأرض والسماء علاقة يعني احتار في فهمها كثير من العلماء ففي القديم كان يقال أن الأرض هي مركز الكون ويبدو أن هذه المقولة من بقايا وحي السماء القديم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وتوارفته الأجيال من بعد آدم ولكن بعد تطور علم الفلك وإثبات أن أرضنا عبارة عن كوكب صغير من مجموعة كواكب تدور حول الشمس مكونة المجموعة الشمسية وأن هذه المجموعة الشمسية في طرف من أطراف مجرتنا سقة التبانة أو ضرب اللبانة تبعد بحوالي ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركز هذه المجرة وحوالي عشرين ألف سنة ضوئية من أحد أطرافها انتفت فكرة مركزية الأرض ولكن استقراء الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد لنا على أن أرضنا في مركز السموات وأن السماوات سبعا ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بذلك ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على هذه السماوات أبدا لأن قطر الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا يصل إلى أكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية فلو تخيلنا مجرد التخيل أن الإنسان قد صنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء وهذا غير ممكن لأن الدراسات المادية تؤكد لنا على أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة ولكن من قبيل الافتراض لو افترضنا أن الإنسان طور صاروخا يتحرك بسرعة الضوء فإن هذا الصاروخ يحتاج إلى 24 ألف مليون سنة ليخرج بنا عن نطاق الجزء المدرك من سماء الدنيا ونحن لا نرى إلا جزءا صغيرا من سماء الدنيا التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم وجعلها وسيلة تعرف الإنسان على هذا الكون الكون الذي نحن فيه كون شاسع الاتساع دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل جزئية من جزئياته نبدأ بأول ما نعرفه في كوننا وهي الأرض أرضنا عبارة عن كرة ضخمة من الصخر معلقة في الفضاء تقدر كتلتها بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طن ما الذي يمسكها؟ في هذا الفضاء غير قدرة الخارق سبحانه وتعالى الذي يؤكد لنا على أن كوننا مبني بناء في غاية الأحكام هذه الأرض يدور حولها غلاف غازي يعني يقدر سمكه بحقيقة يمتد إلى الشمس وإن كان يتناقص كثيرا وأول ما يظهر لنا فيه من السماء الخمر والخمر يبعد عنا بمسافة تقدر في المتوسط بتلتمية وتمانين ألف كيلومتر وهو أول جزء نعرفه من السماء الدنيا أول جرم نعرفه من السماء الدنيا والقمر أقرب الأجرام إلينا وجعله لنا ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تحديد الزمن بعد القمر نجد أن الغلاف الغازي الأرض الأرض يتضاءل تضاؤلا شديدا حتى لا يكاد يدرك بعد ألف كيلومتر فظن الناس أن بقية السماء فراغ خالي من المادة ولكن القرآن الكريم في آيات كثيرة يؤكد على أنه بناء والبناء لا يعرف الفراغ وأقرب نجم إلينا هي الشمس، والشمس تبعد عنه 150 مليون كيلومتر في المتوسط والشمس كتلة غازية مشتعلة ملتهبة متقدة تصل درجة حرار قلبها إلى حوالي 15 مليون درجة مطلقة ودرجه حراره سطحها في هالتها الخارجية 6 ألاف درجة مطلقة والسنة اللهب الممتدة منها تقدر درجة حرارتها بمليون إلى 2 مليون درجة مطلقة وهي عبارة عن فرن ذري كوني عملاق تتحد فيه نوع ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض مطلقة هذه الطاقة الهائلة ومكونة نوع ذرات الهيليوم. وتتحد نوع ذرات الهيليوم لتطلق نوع ذرات الليثيوم وتتحد نوع ذرات الليثيوم لتطلق نوع ذرات البريليوم وهكذا اما غالبية مادة الشمس فيها اليدروجين ويكون الغاز اليدروجين فيها اكثر من 74% ويكون الهيليوم اغلب الباقي حوالي 23% 24% من كتلة الشمس غاز الهيليوم وكلمة هيليوم اصلا معربة أو تعريبها غاز الشمس الشمس يعني ببقائها لبلايين السنين مشتعلة متقلة كفرن نووي كوني لبلايين السنين امر مذهل للغاية يشهد لله بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق والشمس أقرب النجوم إلينا وأرضنا وباقي كواكب المجموعة الشمسية تستمد الطاقة اللازمة لوجودها من الشمس كواكب المجموعة الشمسية أحد عشر كوكبا تبدأ بعطارد على أخصى اليسار ثم الظهرة ثم الأرض الأرض الكوكب الثالث والأرض بجوارها إلى أعلى الخمر ثم المريخ وهذه الكواكب سمى الكواكب الصلبة ويأتي بعد ذلك كواكب خارجية اغلبها غازات المشتري ثم زحل ثم يورانوس ثم نبتون، ثم بلوتو واكتشف كوكب خارج بلوتو سماه الروس بروسوبينا يعني حسب رياضيا ولكن لم يتم تصويره حتى الآن وإن ادعى الأمريكان أنهم خاموا بتصويره وهذه صورة مأخوذة من مدار كوكب بلوتو ولذلك لا يظهر بلوتو ولا ما خلفه وهناك طبعا مدار للمذنبات خارج بلوتو بلوتو يبعد ستة آلاف مليون كيلومتر عن الشمس ولكن إذا نظرنا إلى مدار المذنبات فيصل إلى أضعاف أضعاف هذا الرقم ولا يمكن للعلم أن يقول أننا وصلنا بعد إلى حدود المجموعة الشمسية. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية لا تصلح هذه المقاييس الأرضية للتعبير عن أبعاد السماء. فاتفق العلماء على وحدة قياس في السماء سموها بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة ثلاثمئة ألف كيلومتر في الثانية تقريبا في سنة من سنينها. وبضرب ثلاثمئة ألف كيلومتر في ستين تصبح في الدقيقة في ستين تصبح في الساعة في أربعة وعشرين تصبح في اليوم في تلتمية خمسة وستين وربع أيام السنة تصبح في سنة من وهو ورقم يصل إلى تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا أربعة وثلاثة من عشرة من السنة الضوئية ولذلك يعني يأخذ الضوء المنبثق منه فترة زمنية هائلة حتى يصل إلى سطح الأرض الشمس الضوء ينبثق منها فيصلنا بعد 8 دقائق وثلث أقرب نجم خارج عن الشمس وسمى النجم ألفا سنتوري النجم المركزي الرئيسي هذا النجم يصل ضوءه بعد أكثر من 50 شهر وتخيل الناس أن في وقت بالأوقات أن مجموعتنا الشمسية هي كل الكون ولكن إذا بالعلم يؤكد لنا على أن مجموعتنا الشمسية يبارى عن نقطة صغيرة في حشد هائل النجوم يعرب باسم المجرة ومجرتنا سماها العرب في القديم سكتة التبانة أو ضرب او أو الطريق اللبني وهي عبارة عن قرص هائل سميك في الوسط ويرق في الأطراف مكون من ملايين الملايين من النجوم أكثر من مليون مليون نجم كشمسنا كل نجم من هذه النجوم له توابعه كما أن لشمسنا توابعها مجرتنا عبارة عن قرص هائل يبلغ طول هذا القرص 120 ألف من سنة ضوئية ويبلغ سمكه 10 هذه القيمة وتوجد مجموعتنا الشمسية على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية قريبا من مركزها وعلى بعد حوالي عشرين ألف سنة ضوئية من أحد أطرافها وبالرغم من تفلطح مجرتنا إلا أن العلماء يرونها في كرة كاملة الاستدارة حولها إطار من الوهج الذي تنتجه هذه النجوم وإن كان وهجا أزرق لا يكاد يضيء في ظلمة في السماء الظلمة الكونية العامة إلا أن كما رأينا أن كل أجرام السماء فلا بد أن تكون السماء كرة أيضا وكما أشرت في مطلع حديثي أن القرآن الكريم يؤكد لنا على أن الله قد مايز السماء الأولى إلى سبع سماوات كما مايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين وجعل هذه الأرضين السبع المتطابقة التي يغلف الخارج منها الداخل في مركز السموات السبع وجعل مكة المكرمة تحت مركز السماء تحت البيت المعمور وهو في السماء السبع وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيال وسط السماء حتى يؤكد لنا على خصية هذا المكان الذي خصه ربنا تبارك وتعالى بالعديد من البركات تخيل الناس في من الأوقات أن مجرتنا هذه العملاقة ذات الأذرع العديدة وذات القرص الوسطي السميك والتي توجد الشمس في جزء صغير منها نرى الشمس نقطة صغيرة بمجراتها الشمسية تخيل الناس في البدء الأمر أن مجرتنا هذه هي كل الكون وأن هذه المجرة التي تحوي مليون مليون نجم بتوابعها هي كل الكون ورأينا أن هذه مجرة لها من انضباط الحركة ومن إحكام العلاقات ما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديء الصمعة وبإحكام الخلق نرى صور أخرى لمجرتنا نرى فيها دقة البناء ودقة العلاقات التي حكمها ربنا تبارك وتعالى بقانون الجاذبية الكتل والمسافات تحكم أبعاد هذه المجرة ونرى هذه الملايين من الأجرام تتحرك كلهم في مدار دون الصدام ودون ارتطام على الاطلاق مما يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة قدرة ويؤكد على أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عفويا أو أنه خجاء بمحط صدفة نرى هنا تحرك النجوم في مجرتنا حركة عجيبة كل جرم من هذه الأجرام يتحرك العديد من الحركات كما تتحرك أرضنا وتتحرك شمسنا تتحرك هذه الأجرام حركات عديدة في علاقات منضبطة للغاية دون اصطدام ودون ارتطام ودون أي خلل ولأنه لو حدث شيء من ذلك لانهار بناء الكون بالكامل هذا البناء العجيب العظيم للكون الذي حكمه ربنا تبارك وتعالى بسننه الربانية ومنها الجذبية يشهد لهذا التعبير القرآني السماء بناء يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون تعبيرا بشريا ويشهد للخارق سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون بأنه هو الذي أنزل القرآن الكريم أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه لنا بعهده إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى ونرى صور أخرى لمجرتنا عديدة قد أمكنت التلسكوبات المتطورة من تصوير المجرة في مواقف هذه صورة لمجرتنا وهي مجرة حلزونية لها قرص وسطي سميك ولها أطراف ولها أذرع عديدة وأن النجوم تتناثر في هذا البناء بعلاقات منضبطه للغاية أكثر من مليون مليون نجم كشمسنا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 لا يكاد العلم أن يحصيها على الإطلاق ولكن كل ذلك يتم بانضباط شديد كل جرم فيها يعرف مداره ويلتزم به ويعرف حركاته وينضبط بها حتى تظل هذه العلاقات شاهدة بأن السماء بناء ليست فراغا خالية من المادة وليست فوضى كما تخيلها كثير من العماد الغربيين ولكنها أمور شديدة الانضباط وشديدة الإحكام ولولا رعاية الله سبحانه وتعالى لهذه الحركات لانهار هذا البناء وتحطم منذ اللحظة الأولى بخلقه مجراتنا تخيلها العلماء أنها هي كل الكون ولكن بعد دراسات الفلكية تضح لنا أن هناك مجرات عديدة أن بالجزء المدرك من السماء الدنيا هناك أكثر من 200 ألف مليون مجرة إلى 300 ألف مليون مجرة حصاها علماء الفلك في زماننا وهذه صورة لبعض المجرات بعضها أكبر من مجراتنا كثيرا وبعضها أقل قليلا بعضها مجرات حلزونية كمجرتنا وبعضها مجرات الشكل شبه كورية وبعضها له أشكال أخرى مغايرة لذلك ليطلعنا ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في إبداع خلقه نرى بعد ذلك صورة أيضا لمجرات أخرى هذا تجمع مجري هائل كل نقطة من النقاط التي نراها عبارة عن تجمع مجري كبير لأن المجرات توجد في عناقيد منضبطة العلاقات محكومة الارتباطات ببعضها البعض وتتكاثر هذه التجمعات يعني المجرات تتجمع في تجمع مجري وتجمع المجري في تجمع محلي وتجمع المحلي في تجمع مجري أعظم وتجمع المجري الأعظم في تجمع محلي أعظم وهكذا حتى أدرك العلماء تعقيد بناء السماء وأن السماء بناء حقيقي كما عبر عنها ربنا تبارك وتعالى هذه صورة لتجمعات مجرية هائلة أخذت بواسطة تليسكوب هابل ونرى فيها أنواع متعددة من المجرات مما يؤكد لنا على أن السماء بناء ونرى أيضا صورة للسماء كما رأاها علماء الفلك في زماننا ويتضح لنا أن الذي نراه عبارة عن جزء صغير من السماء الدنيا وأن هذا الجزء الصغير من السماء الدنيا يؤكد لنا على كروية السماء العلماء، علماء الفلك يقولون كوننا كون منحن لأنهم يرون جزءا صغيرا من الكرة السماوية التي وصفها لنا ربنا تبارك وتعالى بأنها طباق سبع سماوات طباقة ونرى هنا الحشود المجرية الهائلة التي تبني تجمعات تتعاظم بالتدريج ونرى في مركز هذه الكرة أرضنا أو مجموعتنا الشمسية ونرى من حولها هذه التجمعات النجمية التي أدرك العلماء منها حائطا طبعا يسمى الحائط العظيم تجاوزا هذا الحائط طوله أكثر من 250 ألف سنة ضوئية ويبلغ عرضه 100 ألف سنة ضوئية وسمكه حوالي 10 ألاف ميسين ضوئية ويوجد به بلايين البلايين من النجوم ليؤكد لنا على أن سماء بناء بناء محكم شديد الإحكام يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة في إبداعه لهذا الكون هذا تصور آخر للسماء الدنيا تصور بداية خلق الكون بعملية الانفجار العظيم ونرى النقطة الصفراء في وسط هذا الشكل تمثل عملية الانفجار العظيم التي وصفها ربنا تبارك وتعالى من خبل 14 قرنا بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرضى كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ونرى على أقصى اليسار يعني بقايا الإشعاع الكوني الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم والذي يقاس الآن على أطراف الجزء المدرك من السماء الدنيا فيعطينا درجة حرارة لتقدر بثلاث درجات مطلقة علما بأن حرارة الكون في لحظة الانفجار يحسبها علماء الفيزياء الفلكية بتريليونات تريليونات من الدرجات المطلقة وطبعا تحول هذا الجرم الابتدائي الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وفجره بعلمه وحكمته تحول إلى سحابة دخان هذا الدخان خلق الله تعالى منه اللبنات الأولية للمادة ومنها خلق العناصر وأولها الإدروجين وبتكدس الإدروجين بدوامات الدوامات التي أحدثها ربنا تبارك تعالى في هذا الدخان الكوني بدأت تتكبس المادة على ذاتها وبدأ فيها عملية الاندماج النووي التي تولدت بواصلتها النجوم وبتكون النجوم تكونت الكواكب وتكونت التجمعات النجمية ومنها تكونت المجرات وتجمعات مجرية وتجمعات محلية تجمعات المجارية العظمى التجمعات المحلية العظمى إلى نهاية الكون المدرك ولا يستطيع العلماء إلا أن يضعوه في شكل كرة كما يتضح لنا في هذه الصورة وندرك أن الله تعالى خلق المكان والزمان كما خلق مختلف صور المدى والطاقة بأمر منه بكون فيكون منذ اللحظة الأولى لعملية الانفجار العظيم هذه المشاهدات التي شاهدها علماء الفلك في زماننا تؤكد لنا على حقيقة كونية عظيمة مؤداها أن كوننا ليس فراغا ولكنه بناء محكم تشد فيه العلاقات بين الأجرام المختلفة بقوى وبسنن إلهية نعرف منها الجاذبية ولا نعرف كثيرا من القوى الأخرى ولكن ندرك أن هذه القوى موجودة في داخل نواة الذرة كما هي موجودة في داخل المجرة موجودة في علاقات كثيرة والعلماء الآن يعرفون صور أربع للقوى في الكون الجاذبية القوى الكهر ماناتسية القوى النووية الشديدة والقوى النووية الضعيفة وهذه كلها من سنن الله سبحانه وتعالى التي يمسك بها أطراف هذا الكون من اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة إلى هذا البناء العظيم الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحرك وذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس بكثير من آياته ومن آلائه في الخلق ومن أعظمها السماء فقال رب العزة والجلال والسماء وما بناها أي السماء وتعاظم بنائها الذي يشهد للخارق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديء الصنعة وبأحكام الخلق يشهد لهذا الخالق العظيم بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة وكافة خلقه وعلماء الفلك يقولون الآن أن هذا الكون المادي على ضخامة أبعاده وشساعة هذه الأبعاد وتعاظم علاقاته لا بد له من مرجعية وهذه المرجعية لا بد أن تكون خارج الكون وهذه شهادة مادية ملموسة من الملاحظات والشواهد الحسية في الكون على وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي أنكر وجوده كثير من الجاحدين وكثير من الكافرين وكثير من العصير يقول رب العمين والسماء وما بناها ويفكر بعد ذلك عدد كبير من الشواهد الكونية الدالة على إبداع الخلق في الأرض وفي السماء ثم يأتي جواب القسم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بعد هذه الصور من القسم ثمانية صور من القسم أوردها ربنا تبارك وتعالى في صورة الشمس وربنا تبارك وتعالى غني عن قسم لعباده ولكنه يريد أن يصل بنا إلى هذه الحقيقة الإنسانية الكبرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهي أيضا آية كونية كبيرة تؤكد على أن النفس الإنسانية التي وهبها ربنا تبارك وتعالى الإرادة الحرة وحرية الاختيار أعطاها العقل الذي فزن به بين الحق والباطل وأنزل إليها وحي السماء الذي يعينها على التفريق بين الصواب الخطأ وتركها حرية الاختيار حتى تكون الدنيا ضرب طلاء واختبار للآخرة فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالإنسان الذي يمن عليه ربنا تبارك وتعالى بالهداية يعرف بفطرته الفارقة بين الحق والباطل يعرف بفطرته الفارقة بين العدل والظلم يعرف بفطرته وبما أوحى إليه ربه الفارق بين ما يرضي الله وما يغضب الله فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الذي يوفقه ربنا تبارك وتعالى إلى ضبط نفسه وضبط شهواته وعواطفه ورغباته وحقق الغاية من وجوده في هذه الحياة هو الإنسان الذي يسعد بلقاء الله إن شاء الله تعالى ويسعد بالجائزة الكبرى بأن يخلد في الآخرة في جنات النعيم ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس بثمان من آياته الكونية العظمى من أبرزها ومن أهمها السماء وبنائها فقد رب العزة والجلال والسماء وما بناها وانتهى أو جاء جواب القسم بعد هذه الآيات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذه الإشارات الكونية إلى بديع صنع الله في السماء كانت من وراء الإلحاح القرآني الشديد للنظر في السماء ولتأمل بديئ خلق الكون والقرآن يلح علينا الحاحا شديدا على أن يعيش الإنسان على هذه الأرض بعيدين مغمضتين ينظر تحت أقنامه ولا ينظر ماذا فوق رأسه فيقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يستمع إلى هذه الآيات ولا يتأثر بها ولا يتفكر فيها ولا يتدبر في معانيها فنحن معشر المسلمين مطالبون بالنظر في آيات خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض بمعيار العقل وبمعيار العدل وبمعيار الجد حتى ندرك شيئا من صفات هذا الخالق العظيم الذي وجهنا إلى التدبر وإلى التأمل وإلى التفكر وإلى استخدام هذه المنة الربانية العظيمة العقل في التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال التعرف على بديع صنعته في خلقه ومن أعظم هذه الصنعة السماء التي أشار ربنا تبارك وتعالى إلى شهادتها له بالألوهية والربوبية والوحدانية في ثلاثمائة وعشرة آيات قرآنية كريمة كما أشرنا في مطلع الحديث وإلى الخائن قادم إن شاء الله نستمر مع هذا السياق فاستعرض آيات الله التي أوردها في كتابه عن السماء وإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ان من صفات السماء الأساسية أنها سماء ذات رجح